للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون مِنَ من الله ورضوانا وينصرون الله ورسول أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا